فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبو أي ضيفه ما فوجد فيها جدار يريده أي أن أنقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجراء